بسم الله الرحمن الرحيم عبس و تولا أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله أَوْ أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى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 في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره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 انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدا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 وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قد ترى اولىك هم الكفره الفجر